بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه قراءه في شرح الاصول العلمي اصول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وفاتنا واسعه شوف الشيخ بدير يرسل سنة, سنة الشيخ بدير سنة نعم الحافل نعم تعريفه الضبط على محصول شخص او على اسم على المحصول العام يقول الزرق تعريفه الزرق لغة ضد العلم والعلم خرطة معلمه لغة أجل مشاهده إذا فرق كذا الزرق ضده ولهذا يقول الزرق كما يقول مطلق ومقيد والمطلق المطيّن سيزينا إن شاء الله أكبر مستين مقوله بالصلاحة على محصول مصرحة مصرحة وهذا عكس العام مم. فالعام شامل لجميع ايه افراد هيبقى الخاص ضدها الحكم على مخصوص محصور اما بشخص اما بعدد اما بكذا مخصوص محصور هذا هو الخاص طبعا سبق مع الشيخ هذا الامر كثير جدا لو يقول معنى هذا لغه كذا وصراحه كذا بس ما نبه على هذا انما نبه الان وهذا يعطيك ان طالب العلم لما يلزم شيخا لا يحكم عليه من درس او ثلاثه بان الدرس دا فيه مثلا اشهاد او فيه اختصار او فيه مثلا كذا وكذا لانه احيانا ينشط الشيخ في الدرس العاشر فيقول معلومه كان الاصل يقولها من الاول وأحياناً يجي وقت معلومة وليس بنشيط أو في دائم من الدواعي يختطر ولهذا ما يستفيد واحد من الشيخ من أحد العلم إلا أن يجلس عنده ظهرا لمن يروح زيارات, زيارات ما يستفيد ولا يقدر يستفيد إنما يستفيد من الشيخ بمجمل دروسه وتعرف أيضاً منهجي الشيخ بمجملي دروسه لا حد يقدر يقيم منهجي الشيخ من اثنين ولا ولهذا تجد فعل الطالب اللي بيركز عند الشيخ يستمر عنده فترة طويلة هم الطلاب اللي يستفادوا بالمشيخ هم الطلاب اللي يستفادوا بالمشيخ إنما الطالب اللي بيجي زيارات يتجول عنده نظام تجوال بالك يجي عند الشيخ والله أنا شايف ندوسه ما شايفدنا وروح الشيخ الثاني والله كان الأولاني كان أحسن. وهو لم يستفد من هذا الأول من ذلك اركف عند الشيخ وشوف نفسك بعد سنتين، ثلاثة، عشرة في ناس جلس للشيخ الشيخ الرشي هذا جلس الشيخ ابن باد 40 سنه 40 سنه قبل أن تولده عند الشيخ صحيح؟ لا. الشيخ ابن باد استفاد من الشيخ محمد بن ابراهيم. لما مات رزق الله عشر سنوات عشر سنين قاعد عند الشيخ ضوء دور صفحه دوره كل, كل طول اليوم عند الشيخ عشر سنين عند الشيخ الشيخ العثمانين يعرف عند الشيخ الشيخ أكثر من خمس خمس طب يعني فهذا مره معنا كثيرا الشيخ ما ندبر على هذا كلمة الصوحة دي ما نبع. في النخبة شرح التعليق على النخبة تلاقي عشر ناس أول مرة فالشيخ قد ينشط قد نشاطه حتى في التأليف والتصنيف نعم وأصبر بسم الله المطلح لأنه حروف أقول لي أنه يصنعون وأنه يمترحون وأبا هم تتوزيه في الأطوار فألنس للأسوار سمعنا يعني هو وده المطلح ولمعه هذي تقني عارف مع حياته ولذلك إذا كنا في النحو وغيرت ان بالطلاء يعني عند النحويين الرسول يعني عند الاصوليين وبالحديث يعني عند المحدثين ومجددا وقولنا ان الرسل خارج على محصول شخص او عدد وقولنا ان الرسل جنس يشمل قلد رسله حتى العامه يدخل فيه حتى الخطبه والقصيه يدخل فيه فهو عامه هذا هو الخاص محترزات التعريف يعني الخاص هو الله كلمه الله لم يحصل بين الخاص والعام فرق بهذا ليل العام برضو راف والمطلق راف والمقيد راف محترزات التعريف هو الله هذا لم يحصل به فصل وتمييز الدال على محصور نخرج بقى ايه ان عامه يبقى ده نعم. نعم هذا من باب التمثيل فاسماؤنا محمد خذ هذه الجائزة يا محمد اعط محمد الجائزه أصبح هذا اخاف مشهور بشخص أعطي الطلاب دي, دي بقى أعطي مطلق أعطي طالبا دي أعطي الطلاب طالبا. أعطي محمد تختلف الدلالات فيها لا شيء <تصفيق> لان محمد هيجي ان شاء الله محمد عليه فهذه لان محمد محمدا مش هيصل هنا بعد بعدين لان محمدا ها ايه الحكايه لان محمد يعني محمد إذا مش قصدي نجم موصول. مثل بتقول قراء صورة المنافقين. ش صورة المنافقين. لو أنت بتقول مثلا المنافقين عنو ليس علما وكذا بتقول تجمع على أعراض. لكن ما تكون بتحكي. على سبيل الحكاية ترقي قراء في جريدة المسلمون اللي ده علم على الجريدة اسمه الجريدة المسلمون نعم. قالوا لن نناول وطاق بهذا الاسمي أقول لن نناول وطاق مخمة بهذا الاسمي فهي وكذلك الاشاره من المنشارة من فاذا فإذا خذ هذا فإنك لا تفضل قجرة نعم إذن من المنشارة لانه خاصة لأنه لذلك المعارفين معين بالإشارة ولا يشفره غيره وكذلك العدد مئة مليون عدد في هذا مع الكثير لازمها ومحصول لها إبن حسن لأنه يوم المصف العام أكثر في هنشف المجد فلو جثت في المجد فإنك تجري ممكن ولو أو ثلاثة منايين فإنك كذلك تجري ممكن لكن اذا قلت أكبر الثلاثين في فلا تكرم اكثر من نعم فلا تكرم اكثر من كلاسيك وقوله فبرج القويه على معصوم العام اذن في هذا التعريف فصل وجنس فاما الكلمه ببصر فهي جنس وأما قوله على معصوم فهو فصل بن ايه و ايه عمرو